يا حبيب القلب في حلي وترحلي أذكرك في الناس انا وتنكرك خالي لو فليت الوقت في ذكرك هنيال ينجلي همي وغمي وينصلح حال بختم من صلاة عنبي ووهلاة وبختي من صلاة تدمي قدامك واسخر زمرة طفالي والجزور الهاسلة يا صبرك العالي والثنائيات الكسر من كيد ولا لجل صير بفطرتي. مسلم على حال قد علا وعلا قبل تحصل لك قد علا وعلا قبل تحصل يا حبيب الله يا صفي الله شرف الكون قدر مقامكم نالي تسجد بيوم الذي ترتلي لي عيالي تطلب الله تشفع في مثلي ومشكل إرفع الكرب وينزلك على من عمر ما تخلى والله موسى سهله عمر ما تخلى والله موسى هلا يا حبيب الله يا صبي الله يا خليل الله يا رسول الله موعيذا ذكرى اكثر ظلي شوق للي جاي يهز القلب يا غالي منيتي انك في الرؤيا وانا اسال والمسيد لك ريح المسك رجوتي الله بس وصل الله أرجوتي الله بس وصل الله <تصفيق> يا حبيب الله يا صديق الله يا خليل الله يا رسول الله <تصفيق> قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح.